وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 أوصلهم معنا ودين يرتع ويلعب وإن له لحافون. قال إنني لا يُحذنني أن تذهبوا به وأقاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دل وهو قال يا بشراي هذا غلاب وأسروه بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن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 وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت له تلك قال ما هذا الله إنه رب أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون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 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّ ظَمِئَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيْدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنِ النَّسِيكِ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 وقال نسوة في المدينة رأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إن لا نراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَّ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَ سَكِينَةً وَآتَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَآتَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَ تخرج عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا وَقُلنا حاشَ للهِ ما هذا بَشَرًا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَ فَذٰلِكُنَ الَّذِي نُمْتُنُهُ نَفِي ولقد راوتته عن نفسه فاستعصى ولإلا لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصالحين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فطرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيات قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبتنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبتتكما بتأويله قَدْ لَأَيِّ يَأْتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي إن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 وقال للذي هن أنه ناج منه ذكرني عند ربك فأنسه الشيطان ذكر ربه فأنسه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالعسرين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبعة بلاس قضر وأخر يابسا يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعطرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة لا في قطعن أيديهن إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُمْ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حاشَ لله ما علمنا عليه مِن سُوءٍ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 وقال لفتيه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا أقبلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَرَيْنِ نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَرِينَ نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِمْ مِنْ قبل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 كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له ابن شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأتوا منه خلطوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم نثق من الله ومن قدر ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو قير الحاكمين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 نا لا قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل. عسى الله أن يثني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. وتولّى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب. قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا آئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 ما كان حديثي يفترى ولكن تصيق الذي بين يديه ولكن تصيق اللّه بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون